عطره من الذكر الحكيم الشيخ ابو العينين شعيشه يتلو ما تيسر من سوره البقره او لا اله الا هو الودود بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ اي... <laughs> اه... <t> أيّام ما أذذ ಆನ ಜಿ a wow. ಸೋ <laughs> ಅರ ಶಿ ದಮಿ ಕೂಲಿಯ What is that? بلين بانجي وو a uh... Koù.. Net-se om. ಒನ್ ಕೂಲ್ ಕಾಯ <dı> <r> <disappearance> लात उ ಒ qua u ಊರಪ್ಪ ಹುಮ 10 um...